أقول الشيخ أحسن الله إليك ترد أحيانا توجيهات من ولاه الأمور بالتحذير من بعض الجماعات الرصرية أو الأفكار فيحكم بعض الناس عن بيان أو عن قراءه هذا البيان والأمر أو لا يخطب إذا كلف بالخطابة عن جماعة بحجة ألا يفجثتنا فما يعني قول سباحتكم حول هذا الاجتهاد نقول الفتنة في ترك أهل الشر ينشرون شرهم بدون أن يؤخذ على أيديهم وبدون أن يحذر من شرهم ويرد على افكارهم هذه هي الفتنة أما البيان وأما الأخذ على أيدي السفهاء وأهل الضلال فهذا هو الحكمة وليس هو الفتنة هذا درع للخطر نعم مدافع للدكتور اسلمي